ونمارق مَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَجَرِيٌّ مَبثُوثَةٌ ينظرون يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى كيف كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مذكر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا من تَوَلَّى وكفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ